ممنوعة من الصرف وكما سبق ذكر ذلك أن الأسماء تمنع من الصرف إما لأنها أعلام مع شيء زائد هو العجمة أو التأنيث أو زيادة الألف والنون أو العدل لأنه عالم معدول على وزن فعل أو لأنه مركب تركيب تركيبا مسجية كما سبق بيان هذا وقلت إن الأعلام الممنوعة من الصرف ستة علم أعجمي علم مؤنث علم مختوم بألف ونون زائدتين علم مركب تركيبا مسجية علم على وزن الفعل علم على وزن فعل وهناك أوصاف تمنع من الصرف لا تنون الوصف المختوم بألف ونون زائدتين والوصف الذي على وزن الفعل والوصف من العدد على وزن فعال أو مفعل وكذلك كلمة أخر جمع أخرى وكلمة جمع جمع جمعة وهناك أسماء تمنع من الصرف لأنها ليس لأنها أعلام ولا أصاف ولكن لأنها صيغة منتهى الجموع جمع تكسير في وسطه ألف بعدها حرفان أو بعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن إذا كان جمع التكسير بهذه الصورة فهو ممنوع من الصرف مثل مساجد محاريب تماثيل مساكين والعلم وال... والاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ذكرى هذه مقصورة أخرى عظمى ولو قلنا صفراء بيضاء حمراء هذه ألف تأنيث ممدودة بشرط أن تكون كما قلت زائدة فإن لم تكن زائدة فلا منع إن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل نوّن الاسم إن هي إلا أسماء سميتموها واشتريت كساء جديدة وبنينا بناء جديدة لأن الهمزة هنا ليست زائدة بعد هذا الحديث عن القسم الرابع من أقسام الإعراب وهو الجزم وكما سبق أن الجزم خاص بالأفعال هناك رفع ونصب يشتركان بين الأسماء والأفعال وهناك جر خفض خاص بالأسماء وهناك الجزم والجزم لغة هو القطع اما اصطلاحا فهو السكون الذي يلحق آخر الفعل أو ما ينوب عنه سكون أو ما ينوب عن السكون قال ابن آج الروم وللجزم علامتان السكون والحذف كاللرفع كم علامة أربع علامات الضمه وهي العلامة الأصلية والواو في جمع المذكر السالم والاسماء الخمسة والالف في المثنى وثبوت النون في الافعال الخمسة النصب له خمس علامات هناك ما ينصب بالالف العلامه الاصليه للنصب الفتحة وهناك الالف في الاسماء الخمسة هناك الياء في المثنى وجمع المذكر السالم هناك الكسرة في الجمع المختوم بالالف والتاء أو جمع المؤنث السالم، وهناك حذف النون. الخفض له ثلاثة علامات: الكسرة هي الأصلية، الياء في الأسماء الخمس، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والفتحة في الممنوع من الصف. الجزم له علامتان إذن الرفع أربع والنصب خمس والجر ثلاث والجزم له علامتان إما السكون وإما الحذف والحذف حذفان حذف حرف العلة أو حذف النون قال ابن الروم فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر فعل مضارع إن هو الفعل الوحيد الذي يعرب يرفع وينصب ويجزم المضارع أما الماضي والأمر فمبنيان دائما الفعل المضارع صحيح الآخر أي سلم آخره من أحرف العلة الثلاث وما أحرف العلة الألف والواو والياء فإذا وجدت فعلا مضارعا في آخره حرف من هذه الثلاثة وصفناه بأنه معتل الآف يسعى ويخشى وينهى وينآ هذا معتل بالالف يدعو يسمو يعلو يدنو هذا معتل بالواو يمشي يجري يقضي يحمي هذا معتل بالياء فإذا سلم الفعل من هذه الأحرف الثلاثه قيل إنه فعل صحيح الأف فعل صحيح الأف وإن كان آخره همزة فرق بين الهمزة والألف يعني ما يبدأ يبدأ يقرأ هذا صحيح الأف بخلاق يخشى وينهى هذا آخره ألف معتل فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر عند جزمه جزم بالسكون قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن يكن له كفوا أحد هذه الأفعال يلد يولد يكن كل فعل منها صحيح آخر لان الفعلين الاولين اخر حرف فيهما الدال يلد يولد اذن لما يجزم يجزم بالسكون طيب ولم يكن اخره نون الفعل اصله كان يكون فاخر الفعل نون عند جزمه يجزم بالسكون فتصبح النون ساكنة وقبلها واو علة ساكنة فتحذف الواو ولكن هنا نقول هذا الفعل مجزوم ليس بحذف حرف العلة وإنما مجزوم بالسكون وحذف حرف العلة لا للجزم ولكن تخلصا من التقاء الساكنين واضح اما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر الله عز وجل لم يت وانه تعالى جد ربنا لم يتخذ ها ماشي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا هذا كلام عابر وليس قرانا ربنا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ربنا لم يكن له ولي من الذل لم يتخذ فعل الفعل يتخذ فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلمت الجذب السكون لما السكون لأنه معتل الأخ ولا صح الاخر لأنه صح الأخ يبقى الناس متيقظون طيب شرح الدرس، فهل هناك أحد لم يفهم؟ أعرف كلمة يفهم؟ بعد لم؟ لأنه صحيح الأخ، وليس هناك أحد لم يفهم، لم يفهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. قوم من قوم لا نهية تجزم المضارع يسخر فعل مضارع مجزوم بعد لنهية وعلمت الجزم السكون قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يغتب الباء ساكنة بدليل أنها أضغمت في الباء بعدها اضغم مثلين مش كده ها اضغم مثلين صغير اه لا يغتب لا نهي أو يغتب فعل مضارع مجزوم بعد لا إنها أعلامة الجزم ها السكون إذن النوع الأول من أنواع الجزم هو السكون الثاني هو الحذف قال ابن آج الروم وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون إذن للجزم علامتان حذف, حذف النون أو حرف العلم وهذا سنشرحه الآن والعلامة الأولى وهي السكون إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر عند جزمه سنجزمه لا تقل بالسكون لأن آخره حرف علة وحرف العلة أصلا ساكن فكيف تسكنه فلا بد من حذف تحذف حرف العلة وهذا هو علامة الجزم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا تنهى أصل الفعل ينهى معتل الآخر بالالف عند جزمه تقول لا تنهى وفي الوصل ستكون فتحة على الهاء فتحة دون ألف لا تنهى عن خلق وتأتي مثله تنهى فعل مضارع مجزوم بعد النهية وعلامة جزمه حذف حرف العلم واضح همه إشارة إلى الألف المحذوفة يعني لما نقول لم ينهى المسلم عن الخير ولم يسعى في الشر إشارة إلى المحذوف ولم يمشي في طرق الشيطان بالكسر ولم يدعو إلى رذيلة كل هذه الأفعال مجزومة بعد لم وعلمة الجذب حذف حرف العلم لما لأنه معتل الأخ نعم ها معتل الأخ ماشي الحذف الثاني هو حذف النون وذلك في الأفعال الخمسة كنت معنا صيدلي لما شرحنا الأفعال الخمسة ما الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اخره هو اخره نون لانها ترفع بثبات النون يبقى ليس اخره ما تقول ولكن اتصل كل فعل مضارع اسند او اتصل بواو الجماعه او ألف الاثنين او ياء المخاطب طيب ده كنت لما قلنا لماذا سميت خمسه مع ان هذه ضمائر ثلاثه ما تذكر كل, كل محمد مذكر مؤنث ولا أي نعم ثلاثة ضمائر ألف لاثنين وواو الجماعه وياء المخاطبة ياء المخاطبة مخاطبة فليس فيها غائب ألف لاثنين يمكن أن تخاطب بها ويمكن أن تتكلم بها عن الغائب فلما تقول يفهماني هما غائب وتفهماني أنتم مخاطب كذلك يفهمونهم غائب وتفهمون أنتم مخاطب فلذلك سميت بالخمسه هذه الأفعال الخمسة عند جزمها تجزم بحذف النون طيب وعند نصبها كانت تنصب كذلك بحذف النون طيب وعند رفعها ترفع بثبوت النون وبعدما ننتهي من هذا الدرس سيأتي تجميع ذلك يعني كل المثنى احنا في حالة الرفع كلنا بالالف وفي حالة النصب بالياء وحالة الجر بالياء نجمع أحكام المثنى طب جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم الأسماء الخمسة سيأتي كلام سبق شرحه ولكن بتجميع آخر الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثني ولا حالتان غائب وخطاب أواو أو الجماعة ولا حالتان كذلك أو ياء المخاطبة فتجمع لك خمس حالات فسميت بالأفعال الخمس هذه الأفعال عند جزمها تجزم بحذف النون قال تعالى عن الذين أشركوا لم يكونوا معجزين في الأرض لم يكون يكون اصلها اصلها يكون واسند الى واو الجماعه فنقول يكونون عند الجزم بلم أو غير لم نحذف النون فنقول لم يكون فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامته الجزم حذف النون لانه من الافعال الخمس قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب لا تلمزوا لمز يلمز عند إسناد والجماعه يلمزون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات مش كده يلمزون طيب تسبقه بلن هي تقول لا تلميذ اين ذهبت النون حذفت تلميذ فعل مضارع مجزوم بعد لن النهي وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه وواو الجماعة الجماعه فاعل ولا تنابزوا تنابز والمضارع يتنابز وعند اسناد الواو الجماعه تقول يتنابزون اذا نهيت جمع الذكور عن ذلك قلت لا تنابزوا فعل مضارع مجزوم بعد لا النهيه وعلامه الجزم السكون مش كده حذف النون انام ها يعني فهمنا الاولى والثانية خلاص وعلامة الجزم حذف النون لانه من الافعال الخمسه طيب ولا تكون كالتي نقضت غزلها يعرف شيخ احمد تقولوا وعلامته إيه جزمه حذف النون لانه من الأفعال الخمس واضح يا شباب ها واضح طيب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 على هذا الذي ذكرته فعل مضارع مجزوم بالسكون من القرآن من الحديث من الشعر قل ها لينفق ذو ساعة من ساعتك اللام لام الأمر تجزم ينفق فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر علامة جزم السكون لأنه معتل الاخر نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لم تفعلوا مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس لن تفعلوا منصوب بعد لن وعلامة نصب حذف النون نعم لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تنجشوا ولا تدبروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض مش كده لا يبيع مجزوم باع يبيع آخره عين مجزوم بالسكون وحذفت الياء منعا من التقاء الساكنين نمت حسد تناجش الاخير مجزوم لحذف النون لأنه الافعال الخمس نعم ما أسمع إن يكونهم فلن تسلط عليه يكون هو مجزوم مجزوم بالسكون وبططين إن هنا تجزم فعلين إن الشرطية تجزم فعلين وفعل الشرط يكن إن يكنه يكن مجزوم لانه فعل الشرط وعلمت الجزم السكون نعم لا تمنوا مجزوم به تمنوا منى يمنوا وهنا واو الجماعه يمنون انت بتقول اول حاجه ايه يمنون يمنون بثبوت النون عند الجذب لا تمن مجزوم بايه بحذف النون لانه اتسند لواو الجماعه نعم ماشي. ومن لم يحكم لم يحكم مجزوم بعد لم وعلامه الجذب السكون نعم ان تنصروا الله ينصركم جماعة الحذف والسكون تنصروا فعل الشرط مجزوم بحذف النون لأنهم نوم الافعال الخمس ينصركم مجزوم بالسكون لانه جواب الشرط ويثبت معطوف على جواب الشرط مجزوم وعلامه الجزم السكون نعم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم مجزوم به. بحذف النون يدخلون اللي عند الجزم تقول لا تدخلوا نعم الم اقل لك اقل مجزوم بعد نون وعلامه الجزم السكون نعم لا تقنطوا من رحمة الله لا نهية ومضارع مسند إلى والجماعة مجزوم به النون بحذف النون نعم ولا تمشي في الأرض مرحة مجزوم بحذف حرف العلة مشى يمشي ولا تمشي في الأرض لما تقف ستقول ولا تمشي في الوصف تكسر الشين دون إشباع الكسرة ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصلي على أحد منه مثلها تفضل لا ترجعوا بعد كفارة هذا نهي مجزوم بعد لأن هي علمت الجزم حيث في النول لأنه من أفعال خمس قول إبراهيم ولا تكن للخائنين خصيمة مجزوم بالسكون صحيح الاخر ولا محمد ها لا ترفعوا اصواتكم مجزوم بحذف النون من افعال خمسه نعم ذلك تاويل ما لم تصطع تصطع عليه صبرة وسأنبئك بتاويل ما لم تستطع لم تستطع لم تصطع الفعلان مجزومان بعد لم علامة الجزم السكون لأنه صحيح الأخ نعم إن تكونوا تألمون أين المجزوم تكون هذا فعل الشرط هذا فعل الشرط أما تألمون فهذه الجملة الفعلية خبر تكون إن تكونوا تكونوا فعل الشرط مجزوم علامة الجزم حذف النون نعم ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا تدعو فعل مضارع مجزوم بعد لا النهي الجزم حذف حرف العلم طيب ولا تجعل مع الله إلهًا آخر ولا تجعل مجزوم بالسكول لانه صحيح الاخر اذا كل ياخذ ما يناسبه تفضل ولا تجادلوا اهل الكتاب اصلها يجادلون مجزوم بحذف نقول لانه من الافعال الخمسه قول يا شيخ وليد ولا تجسسوا تجسسوا مجزوم به حذف النون نعم قل ولا يغتم مجزوم بالسكون نعم فلم تقتلوهم لم تقتلوهم مجزوم بحذف النون نعم ها افلم تكونوا تعقلون افلم تكونوا تكون مجزوم بعد لم علي فين المجزوم تقول ان هو ما في موقع الجزم بعد لم ولكن هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد احنا اخذنا ان الفعل المضارع يبنى اذا اتصلت بنون التوكيد او نون النسوه هنا اتصلت به نون التوكيد فهو مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد في محل جزم لانه جاء بعد لن ولا تقولن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد وفي محل جزم بعد لن النهي والفاعل ضمير مستتر تقديره انت والنون نون التوكيد نعم حيد فاذكروني أذكركم مجزوم في جواب الطلب ولا تكفرون ها تكفرون هذه النون الوقاية أصلاه ولا تكفروني ها فاذكروني ماشي احنا في أذكركم أذكركم مجزوم بالسكون نعم قول عمر ولا تيأسوا من روح الله مجزوم حذف النون لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مجزوم بالسكون نعم طيب لا يسخر قوم مجزوم بالسكون نعم لا تقول والكعبة مجزوم به حذف النون نعم لا تفسدوا في الأرض لا نهيه مجزوم بحذف النون نعم ألم يأني مجزوم به أنا يأني بمعنى أتى مجزوم بحذف حرف العله ألم نشرح بالسكون نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نجمع هذه الأمور المتفرقة فنتحدث عن إعراب إعراب المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث والأسماء الخمسة كلام مكرر ولكن بصورة أخرى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم